الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس التفسير سبق لنا أيها الإخوة أمس تكلمنا عن الكبائر والصغائر وما يتعلق بهما وتكلمنا أيضا عن قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم قال الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل أي لكل إنسان جعلنا مواليا هناك كلمات في الشريعة الإسلامية تعرف بالسياق وكلمات لها معاني كما مر معنا في قوله تعالى في المحصنات في دروس ماضية تجد ان المحصنات اطلقت على عده معاني فهناك كلمات فموالي لها عده معاني في الشريعه الاسلاميه فمن معانيها الناصر قال الله تعالى وانت تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل أي هو ناصره ومنها يطلق على الذي يتولى على غيره قال الله تعالى فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ويطلق على المعتق انما الولاء لمن اعتق يطلق على المعتق ويطلق على العتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم أي عتيقهم منهم ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير ويسمى ولي الأمر ويطلق على الوارث ويطلق على الوارث ودليله قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر في الحديث المشهور حديث الميراث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ومنه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فهنا قول الله عز وجل وجعلنا موالي هذا المعنى الأخير هو المراد ولكل جعلنا مواليا أي ورثة ما معنى موالية هنا ورثة ولكل أي لكل إنسان جعلنا موالية أي جعلنا ورثة يلون تركته من بعده مما ترك الوالدان والأقربون أي مما تركه والداه وأقربوه وعلى هذا قال ابن كثير رحمه الله ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من المراث فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من مراثهم له نعم هنا قول آخر لكن هذا القول هو المشهور طيب والذين عقدت أيمانكم العقد العهد أي والذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأيمان والمواثيق المؤكدة وقد كانوا في الجاهلية يتعاقدون يتعاقد في الجاهلية الرجل يتعاقدون على ماذا؟ على النصر والميراث فلان مع فلان يتفقون أنا وأنت على النصر والميراث ربما يتفق لك السدس وليه الثلث وإلى آخره قال ابن عباس كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم كما قلنا تحالفتم فاتوهم نصيبهم أي أعطوهم نصيبهم من الميراث على حسب ماذا على حسب ما اتفقتم عليه على حسب ما اتفقتم عليه في عقد اليمين لأن هذا من الوفاء بالعهد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذا الحكم منسوخ عند جماهير أهل منسوخ قال الله تعالى قال ابن كثير كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوف لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة وقال بعض العلماء إن الناسخ قول الله عز وجل في الآية الأخرى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض اذا الايه منسوخه من والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم منسوخه نعم يقول الشنقيط رحمه الله قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم هذه الايه تدل على إلث الحلفاء من حلفائهم وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والجواب يقول رحمه الله أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى والذين عقدت إيمانكم ونسخها لها هو الحق ونسخها لها هو الحق وقد أجاب بعضهم بأن معنى فأتوهم نصيبهم أي من الموالات والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهم، نعم. لكن أكثر العلماء على أنها منسوخ. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أن الله عز وجل على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، مطلع مراقب. والآية فيها تهديد، ولا تهديد لمن لم يفي بالأهد. فالله عز وجل شهيد. مطلع مراقب عالم بكل شيء فشهيد معاني العلم المطلع والإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع شهيد عليه فإنه يكون سببا في تقوى لأن القاعدة هي الأخوة أن الإنسان كلما عظمت مراقبة الله عز وجل في قلبه كلما ازداد ايمانا وكلما كان ذلك سببا في تركه المعصية كما مر معنا في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وفي حديث انطبقت عليهم الصخرة فإن ذلك الرجل حينما جلس من المرأة مجلس رجل امرأتي قالت لا تفضل خاتم إلا بحق فتركها لمن؟ لله عز وجل بدليل أن هذا الشخص تقرب إلى الله عز وجل بالعمل بالعمل الصالح حتى ينفرج عنهم الغاب قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج فافرج عنه ما الذي فعله وما الذي دعاه لأن يفعل ذلك ما هو هو مراقبة, مراقبة الله تبارك وتعالى وكذلك في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وهو حديث عظيم في فضائل الأعمال وهو من أعظم الأحديث في فضائل الأعمال ذكر من الحديث ورجل بكر الله خاليا ففاضت عينا هذا هذا العمل دليل المراقبة وكذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميله فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل مراقب عليه عليم به فإنه يجتهد كل الاجتهاد بل إن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل عليم عليه مطلع عليه يجتهد في إخلاص العمل كلما قل الإخلاص فإن ذلك دليل على قلة المراقبة نعم من فوائد الآية حتى ننتقل الآية التي تليها إثبات العرف وفيها كمال الشريعة بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود وفيها وقوع النسخ في الشريعة ومن يدري أين تكلمنا عن النسخ في دروس ماضية في البقرة في البقرة تكلمنا عن ذلك في الجزء الاول من سورة البقره ومن فوائد الايه اثبات الالف بالنسب وذكرنا لكم اسباب الالف فمن يعرفها ولاء ونكاح ونسب كما ذكرنا لكم موانع الالف ويرق وقتل واختلاف دين ومن فوائد الايه التحذير من مخالفه الله لان الله شاهد عليه مطلع ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآيات الرجال قوامون على النساء أي أن الرجل قيم على المرأة يقوم عليها معنى قوامون ليس المراد أنه قائم على الرجلي وإنما قائم قائم عليها ومسؤول عليها وحاكم عليها ومؤدبها إذا صار منها الرجال قوامون على النساء نعم قوامون على المرأة يقوم عليها ويكون مسؤولا عنها بماذا بما فضل الله بعضهم على بعض الباء سببية أي بسبب الذي فضل الله به بعضهم على بعض فبسبب ما زاد الله به الرجال على النساء من القوى الظاهرة والقوة الباطنة القوة الظاهرة قوة الجسم مثلا فإن الرجل أقوى من المرأة في جسمه ومن القوى الباطنة في العقل والشجاعة والصبر والتحمل وغيرها ولذلك خصوا بماذا؟ خصوا بالرسالة وخصوا مثلا بالنبوة والولاية وخصوا بأمور كثيرة والجهاد وغيرها وشهادة الرجل بشهادة امرأتين والمراث وكما فالرجل قائم على المرأة لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء بما أعطاهم الله عز وجل من هذه الأمور التي تقود إلى تفضيلهم على النساء فلذلك يقوم على المرأة ينفق عليها فالزوج ينفق على زوجته أو سياتي هذه نعم و. هذا التفضيل هذا التفضيل باعتبار الجنس يعني ما يأتي أحد ويقول فلانة أفضل من عشرة رجال أليس كذلك؟ لما يأتي يقول في امرأة تستحق كذا وكذا نحن نتكلم باعتبار باعتبار العموم باعتبار العموم وليس باعتبار الأفراد بل أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال لكن نحن نتكلم باعتبار الجنس وبما أنفقوا من أموالهم البئس سببية يكون المعنى الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبسبب انفاقهم من أموالهم فالرجل ينفق على المرأة ويصرف عليها ويبحث عن الرزق ويدفع من الأموال في المهور والنفقات التي أوجبها الله للنساء على الرجال في الكتاب والسنة يقول ابن كثير رحمه الله فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة جعل الله عز وجل القوامة للرجال على النساء لسببين أولا وهبهم الله إياها وهي تفضيلهم عليهن الثاني كسبي الأول وهبي والثاني كسبي كسبي اكتسبوه وهو إفضالهم عليهن بالإنفاق فالرجال قومون على النساء ولا شك ينبغي أن تبقى القوامة فلا يسمح للمرأة فإن المرأة إلا مرحم الله دائما المرأة أو هذا ممكن نتكلم عنه في الآية السابقة ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض هذه أصلا كنا نتكلم بالكلام هذا في الآية السابقة غالبا بعض النساء تريد أن تتشبه بالرجال ليس الرجل يتشبه بالنساء هذا الغالب فالمرأة ماذا تريد تقول أريد أن أكون مثل مثل فلان مثل الرجل أخرج متى ما شئت أرجع متى ما شئت أسافر لوحدي وأشتري لوحدي لا حد يسألني أين ذهبت نعم هذه نتكلم عنها في الآية التي سبقت أصلا نعم فالرجال قومون على النساء فينبغي على الرجل أن يتولى هذه القوامة وأن يكون مسؤولا عن زوجته مسؤولا عن أهله يقوم بحقها ولا مثلا يصدق بما يقال في الإعلام وغيرها الرجل والنساء جميعا هذا باطل هذا باطل فالمرأة ضعيفة والمرأة لا تستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال كما هو معروف فكيف أن تتولى القيمة أمامها أيضا عقل المرأة كلنا نعرف وسبق معنا في أول تفسير سورة النساء أن المرأة لا تقدر الدرهم لا تقدر المال وإذلك يقولون عندنا المثل عامي يقول إذا رأيت الرجل يطيع المرأة دائما تجده فقير وفعلاً هذا أمر مجرب. لماذا؟ لأن الذي يطيع المرأة، المرأة لا تقدر المال. ما هو السبب؟ لأنها ليست مسؤولة عن أحد. وغالباً الإنسان إذا كان غير مسؤول عن أحد، وينتظر المزيد، غالباً يتهاون بالمال ولا لا. أنتم ترون الآن وناس يغسلون السيارة يومياً، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يغسل السيارة يومياً بأربعين ريال ينتظر المزيد ينتظر راتب أو مال من, من والده أو من أخيه أو من قريبه لكن لو شعر بالفقر يغسل السيارة يومياً أبداً لو هذا الشخص يعرف أنه ما في مال إلا أن تطلع من الصباح وتشتغل بيديك ورجليك ما غسل السيارة يومياً وأسرفوا أربعين ريال وخمسين ريال يومياً وكثير ناس فقراء لا يجدون العشاء والغداء هذا أمر معلوم فالمراه يعني ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ليس عيب في المرأة بل من كمال المرأة أن تكون تحت تحت الرجل بل إن من النقص في المجتمع أن تكون المرأة مجارية للرجل وأن تخرج وتعمل وتصرف لأن ناقصة عقل ودين وتذهب أنثتها إلى آخر ذلك فالمقصود أن المرأة دائما تنتظر المزيد والقاعدة والغالب أن الذي ينتظر المزيد لا يهتم بالماء يقول سيأتيني أنا سأصرف الآن وسيأتيني مال لكن لو يعلم أن هذا المال جاء بجد وشغل وعمل وتعب وكد وذهاب واياب حافظ على المال فمن هذا الباب تجد أن الذي يطيع المراه في المال تجد المراه يوميا تغير اغراض البيت ودائما تشتري ملابس ولا تهتم وبالحفلات تنفق المال وأنتم ترون الآن في كثير مدرسات وموظفات أين اموال هذه الموظفات؟ أين أمور هذه المعلمات؟ نعرف بيوت فقر تجد ان هذه معلمه في البيت هذا معلمه او موظفه ومع ذلك هذا البيت لماذا لان المراه ينبغي ان تكون تحت الرجل وتحت نظر الرجل لان المراه هذه طبيعة هذه طبيعه في المراه هذه فطره خلقها الله عز وجل في المراه الا من شاء الله فالرجل ينبغي ان تكون عليه القوامه ولا يترك الامر للمراه وينظر للمراه فان هذا خطا عظيم فان المال اصب الحياه الى غير ذلك فالإنفاق الرجل مسؤول بالإنفاق على أهله وبما فضل الله الرجل بكثير من الأمور ثم ذكر الله عز وجل أقسام النساء وأن النساء ينقسمنا إلى قسمين صالحات وغير صالحات فقال الله تعالى فالصالحات أي فالنساء الصالحات ومن هو الصالح الصالح هو من قام بحق الله وحق المخلوقين فهنا النساء الصالحات فالمرأة الصالحة هي التي قامت بحق الله وحق زوجها وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فالصالحات قانتات سبق معنا في تفسير سورة البقرة وغيرها وعلي عمران القنوط أنه يطلق على أدتي معاني لكن ما هو معنى القنوط بالمعنى العام دوام الطاعة وكانت من القانتين وقال الله عز وجل في حق إبراهيم قانتا قانتا لله ما معنى قانتا؟ دائما في الطاعة فالقنود الدوام على الطاعة والدوام على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل وهو من أعظم الصفات أن يكون الانسان قانتا لله عز وجل دائما في طاعة الله عز وجل حافظات حافظات للغيب أي حافظات لما يجب حفظه في غياب أزواجهن من حفظ أنفسهن وحفظ بيوتهم وأموالهم. وأيضا حافظات لما غاب عن الناس مما يكون في بيوتهن من أمور وأحوال وما يجري بينهن وبين أزواجهن. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك لأن بعض النساء حينما يقال لها كيف حالكم تقول نحن في شر نحن في فقر وبعض النساء تقول نحن في خير وبنعمة وهذه من أعظم صفات المرأة ألا تتكلم وتعرفون أن المرأة لا بد تتكلم تتكلم عند أهلها وعند فلان وتخرج الأسرار لأن المرأة لا تمسك الأسرار إلا ما إلا ما يعني إلا ما ندر فمن صفات المرأة أن تحفظ ما يجري في البيت وإذا سئلت عن أمورهم أن تقول دائما نحن بخير بما حفظ الله أي حافظات للغيب بحفظ الله لهن وتوفيقه وتيسيره وقيل حافظات للغيب بما حفظ الله أي بما حفظ الله لهن من حقوق على أزواجهن وقيل بما حفظ لهن من الثواب العظيم إذا هن حفظن غيب أزواجهن كم قول ثلاث بما حفظ الله هذا القسم الاول من النساء الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل ثم ذكر النوع الثاني واللاتي تخافون نشوزهن ما هو النشوز الترفع ترفع ان تترفع المراه على زوجها فلا تقوم بطاعته أي تترفع المرأة على زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته واللات تخافون نشوزهن أي النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن أن تترفع على زوجها تتكاسل في طاعته تتبرم في طاعته تتأخر في طاعته تعصي الزوج ذكر الله عز وجل علاج المرأة الناشس فقال فعظوهن هذا العلاج رقم واحد ما هي الموعظة سؤال ما هي الموعظة وماذا يكون موضوع الموعظة للزوجة الموعظة التذكير المقروم بالترغيب والترهيب سؤال آخر ماذا يكون نوع الموعظة حسب الوضع فالمرأة الناشز بماذا تتعط تذكر بما يجب عليها على زوجها الموعظة تكون مناسبة للواقع الموعظة تكون مناسبة لما يقع فالمرأة الآن ناشس على زوجها وتعصي زوجها فينبغي أن تكون الموعظه مناسبة مناسبة للواقع فتذكر بماذا تذكر بحق الزوج وتذكر بإثم المرأة التي تعصي زوجها قال مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دع الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا المراه المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي والأول في الصحيحين لعنتها الملائكة حتى تصبح الحديث في الصحيحين هذا العلاج الأول هو الوعظ الانسان ينبغي يبدأ شيئا بشيء لأنه إذا نفع العلاج الأول خلاص فتتعظ وتذكر بالله وتذكر بموعود الله عز وجل والأجل الكبير إن طاعت وتذكر بأليم عقابه وعظيم عقاب الله عز وجل إذا هي عصت فعذوهن قال وهجروهن في المضاجع هذا العلاج الثاني إذا لم ينفع العلاج الأول هو الهجر في المضاجع لقوله تعالى وهجروهن في المضاجع وتركها في المضاجع على ثلاثة يوجه الأول ألا ينام في حجرتها وهذا أشد شيء ثانياً ألا ينام على الفراش معها وهذا أهول من الأول ثالثاً أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها وهذا أهونها طيب ماذا يفعل الأهول فالأهول لأننا نحن في مرحلة ماذا التعذيب ومعروف الإنسان الذي يريد أن يؤدب آخر يبدأ شيئا فشيئا يبدأ بالأهول ما نفع الأهون يرتقي للأشد ما نفع ذلك يرتقي للأشد فلاشد لماذا؟ لأن المقصود هو التاديب وليس المقصود أمر آخر المقصود التاديب فيبدأ بالأسهل بالأسهل ويهجرها إلى متى؟ حتى ترجع طيب قال الله تعالى واضربوهن هذا متى اذا لم ينفع الوعظ ولا الهجر ياتي هنا الضرب وهذا الضرب ايها الاخوه له شروط يشترط فيه ان يكون غير مبرح اي غير شديد لقوله صلى الله عليه وسلم ان لكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح رواه مسلم طيب لماذا غير مبرح لماذا لا يكون الضرب في إيذاء وانتقام لأن هذا الضرب الهدف منه التاديب, التأديب. لأن المقصود التاديب والزجر والإصلاح للإيذاء والضرر والانتقام طبعا ويتتقى الوجه والمقاتل طيب إذن فضربهن يضربها ضربا يؤدي إلى أن ترجع عن حالتها ضربا المقصود منه التأديب والزجر والإصلاح طيب هذه المراتب إذا كان الزوج قائما بالحقوق أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب لأنكم كما تعرفون أيها الأخوة دائما للأسف بعض الرجال يذكر هذه الأمور ويذكر حق الرجل على وتجد أن الرجل لا يقوم بحقوق المرأة وهذا خطأ منتشر للأسف دائما يتكلمون عن حق الزوج وهذا لا اشكال فيه لكن أيضا المرأة لا حق لا حق ينبغي على الرجل أن يقوم بهذه الحق ولذلك قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف معنى المعاشره بالمعروف أن يقوم الزوج بما يجب عليه وأن تقوم الزوجة بما يجب عليها نعم قد تكلمنا عن ذلك بالفقه بما فيه الكفايه فإن أطعنكم أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فلا تطلبوا وتلتمسوا عليهن طريقا لإذائهن لا بقول ولا بفعل ولا بهجر ولا بضرب ولا غير ذلك لماذا؟ لأنها تركت النشوز وماذا؟ وأطاعت فلا ينبغي الإنسان أن يعاتب على ما مضى على ما مضى وأن ينقب على ما مضى فإن هذا الأمر ليس من الحكمة الذي ينقب على ما مضى ويعاتب على ما مضى ويبدأ يخرج أمور قديمة فإن هذا دليل على قلة الحكمة بل ينبغي ترك ما مضى وتناسيه كأنه لم يكن لماذا؟ لأن التذكير يؤدي لماذا؟ إلى النشوز وإلى قيام مشاكل؟ أخرى. أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت, وأنت فعلت وأنت تذكر فعلت كذا وأنت فعلت كذا. كما إذا أردت أن تصلح بين ناس. من الحكمة في الإصلاح إنك ما تذكر بما مضى. نحن نريد صفحة جديدة. نريد الإصلاح بين فلان وفلان. لا نريد ما مضى. هذه من الحكمة. إن الله كان عليا كبيرة قبل شرحه. ما مناسبة؟ إن الله كان عليا كبيرة لما سبق. كأن فيه تهديد للرجال. يعني أنتي يا المرأة لا تفعلين النشوز في حق الزوج، وأنت يا الزوج انتبه تهديد إذا بغوا على النساء من غير سبب. فإن الله العلي الكبير بالمرصاد ولي المرأة المظلومة. إن الله كان عليا ين... العلي اسم من اسماء الله عز وجل يدل على ماذا؟ على صفة العلو العلو المطلق والعلو كما قلنا ينقسم إلى قسمين علو ذات وعلو صفة علو الصفة متفق عليه بين أهل القبلة وعلو ذات أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وقد ذكرنا الأدلة بما فيه الكفاية وأن القرآن تنوعت دلالته دلالة القرآن تنوعت العلو الله وكذلك الاحاديث في السنة دلت على عروه الله عز وجل والعقل يقتضي ذلك إن الله كان عليا كبيرا الكبير اسم من أسماء الله يدل على أنه تعالى كبير الذات والصفات كما قال الله تعالى وهو العلي العظيم وأن له الكبرياء والعظمة كما قال الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض هذه الآية فيها فوائد من فوائدها فضل الرجال على النساء، أليس كذلك؟ نعم، وفيها الرد على من يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة، والإسلام دين المساوات والعدل، العدل،, العدل. العدل. لأن معنى العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا جاءت به الإسلام وجاءت به الشريعة الإسلامية، أما المساوات فهذا خطأ، فالصغير غير الكبير والكبير غير الصغير والرجل غير المرأة والمرأة غير الرجل. بل هذا من حكمه الله عز وجل ان جعل لكل جنس وجعل لكل شيء له عمله وما يناسبه ومن فوائد الايه فضل الانفاق اليس كذلك من يستنبط ان من اسباب تفضيل الرجل على المراه الانفاق ويا سبحان الله تغير الزمان اصبح الرجل انا اريد ان استطرد لكن بس اصبح الرجل يبحث عن المراه ذات المال الموظفه سبحان الله أين القوامة أين حتى عند العرب قديما كانوا ما يرضون المرأة تصرف على الرجل أو المرأة أو الرجل يأخذ من المال لكن مع تغير الزمان وتغير الأحوال هذه الأمور وقل الحياة وقلت الرجولة أصبح هذا الأمر أما عيانا بيانا أمام الناس يبحث الموظف موظفة وريد موظفة وغير ذلك وأن المنفق له فضل على المنفق عليه ومن فوائد الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى على الرجال لا بإمارة ولا قضاء ومن فوائد الآية فضل المرأة الصالحة في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ومن فوائد الآية الثناء على المرأة التي تحفظ زوجها في غيبته ومن فوائد الآية يحرم على المرأة أن تفشي سر زوجها وبيتها بما حفظه الله حافظات للغيب ولذا خاصة متى حينما يقع طلاق أو غير ذلك فإن بعض الناس إذا وقع طلاق بسبب القره أو الحقد يبدأ الرجل يتكلم تبدأ المرأة تتكلم وتظهر كل ما مضى هذا أكبر خطأ ومن فاض الآية تحريم نشوز المرأة على زوجها وأن تتكره على خدمته وفيها بيان عقوبة المرأة الناشز ومن فوائد الآية التدرج في التأديب ومن فوائدها التغاضي أما مضى ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العلي الكبير وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وغمومنا والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد